بسم الله الرحمن الرحيم قاصدين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شئ نزل عليهم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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأِ إبْرَاهِيمَ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظْلُ لَهَا عَاقِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَأْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون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 ولا تمسسوها بسوء فان يأخذكم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحون أديمين فعقروها فأصبحون أديمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية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 وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ